احسن الله ليكم بارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين قول هذا السائل طفت طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم رجعت وصليت الظهر في الحرم فهل علي شيء؟ إذا كان هذا التأخر من أجل انتظار وسيلة النقل لأن قد يحدد له وقت للسفر ثم تتأخر وسيلة النقل فيتأخر السفر يعني شيئا مثل ما ذكر السائل حرج عليه في ذلك والذي ينبغي أن يكون طواف الوداع قبيل السفر فإذا طاف وحصل في الوسيلة التي أو الرفقة التي سيكون معه شيئا من التأخر و. تأخر لأجل ذلك لا حرج عليه أما أن الشخص يطوف ثم يبقى في مكة الصلوات يصلي وينام فلا يكن بهذه الطريقة آخر عهد البيت نعم أحسن الله ليكم يقول هل على النساء زيارة أحد أم هي داخلة في الوعيد لعن الله زوارات القبور وكذلك مسجد قباء هل عليها زيارته نعم تزور المرأة مسجد قباء لا حرج عليها في ذلك للصلاة فيه وإن كان صلاة المرأة في بيتي أفضل لكن إن رغبت في الذهاب إلى قباء محتشمة مستترة محافظة على جلبابها وحجابها غير متبرجة بزينة لا حرج لا حرج عليها في ذلك. وإن كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل وأما الذهاب إلى أحد ففيه الشهداء إذا كان المقصد زيارة الشهداء فالمرأة لا تزور القبور، من هي عن ذلك؟ لا البقيع ولا الشهداء ولا غيرها من القبور المرأة من هي عن ذلك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. هذا فيه لعن وعيد شديد والمرأة ضعيفة ولهذا نهيت عن الزيارة للقبور والجزاء إليها أسرع فنهيت عن ذلك رفقا بها وبضعفها وأيضا لما قد يكون منها من أمور لها أثر في الدخول للمقابر فالحاصل that the نهيت عن finished فلا تذهب لا so ولا doesn't go to the temple nor to the other but if لا went فيها نعم. temple and saw the temple and these things didn't exist in it yes is Allah to say is the prayer of the temple it صلى عليكم يقول هل صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى صلاة... و... نعم وإذا كانت نفسها فأيهما أفضل صلاتهما صلاتها عند الشروق بعد مجلس الذكر أو تأخيرها صلاة الشروق هي صلاة للضحى في أول وقتها صلاة الشروق صلاة للضحى في أول وقتها لأن وقت صلاة الضحى وقت ممتد من بعد انتهاء وقت النهي إلى بدء وقت النهي من بعد انتهاء وقت النهي من بعد شروق الشمس إلى وقت النهي قبل زوال الشمس هذا كله وقت لصلاة الضحى وأفضل صلاة للضحى عندما ترمض الفصال في منتصف الضحى عندما تبدأ تشتد حراره الشمس في حدود العشرة أو التاسعة والنصف فهذه أفضل أفضل وقت لصلاة الضحى وصلاة الإشراق هي صلاة للضحى في أول الوقت نعم صلى الله عليكم يقول قوله تعالى واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي اتيناه آيَاتِنَا فانسلخ مِنْهَا الايه هل المراد احد بعينه وأحد معين جاء جا في التفسير انها نزلت في شخص يقال له بالعام ابن باعورا و الإبرة بعموم اللفظ الآيات التي نزلت في شخص معين في ذكر اوصاف الله تعمه وتعم من كان على حاله وبوصفه ولهذا قص الله سبحانه وتعالى خبر هذا الذي آتاه الله آيات فانسلخ منها تعلم وتفقه وتبصر لكنه أعرض عن العمل بالعلم الذي تعلمه والفقه الذي تفقه وأصبح مع العلم الذي عنده هو أهل الجاهلية سواء في أعماله انسلخ من الآيات فهذا له هذا الوعيد فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب عليكم هذا يقول نرجو منكم الدعاء لأهل ليبيا نسى الله عز وجل للمسلمين أينما كانوا في ليبيا أو في أي بلد من الدنيا أن يكشف عنهم الغمة ونفرج همومهم ونعيدهم يعيدهم من شر الأشرار وكيد الفجار وأن يعيدهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ على المسلمين أينما كانوا الأمن والإيمان والسلام والإسلام والمعافات. وأن يجمع قلوبهم على البر والتقوى وأن يرد ظالهم إلى الحق ردا جميلا وأن يولي عليهم خيارهم وأن يقيهم ويصرف عنهم شرارهم وأن يكتب لهم الحياة الطيبة العامرة بالطاعة والاتلاف والتاخي والتحاب والتعاون على البر والتقوى وأن يعيذ المسلمين أجمعين أينما كانوا من شر النفس وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وأن يصلح لهم أجمعين شأن شأنهم كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا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 جزاكم الله خيرا